يَتَزَاحَمُونَ بَيْنَهُمْ إِلَّا بِسُمٍّ إِلَّا عَشْرًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْسَلُهُمْ طَرِيقَةً إِلَّا بِسُمٍّ إِلَّا يَوْمًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَعْرًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا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 ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف الظلم ولا هضما وكذلك أنزل الله قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعد وصرفنا فيه من الوعد لعلهم يتقون أن يحدث لهم ذكرا